ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم تلقان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجن 119. إنهم لمحضرون 110. سبحان الله عما يطفون 111. إلا عباد الله مخلصين 112. فإنكم وما تعبدون 113. ما أنتم عليه بفاتنين 114. من هو صال الجحيم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 لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلِصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ تَقَضَّتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصَرُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فتول عنهم حتى حيب، وأبصرهم فسوف يبصرون، أَفَبِعذابِنَا يَستعجلونَ، فَإِذَا مَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَتَأَطَّبَحُ الْمُذَرِّي، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِبْ، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ.